أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وَأَنْتَ حُلُمٌ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوادي الدنيا وما ولد لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ في كبذ أيحسب أن علي لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبذا أيا حسب ان لم يره أعذ ألم نجعل له عينين على وشفتين ذى فلقت ام وما فك رقبه أو إطعام في يوم من ذي ما صابه يتيما ذا Makana mi na أعم بمن والذي Să